وجاء ربك وتقف مجيء يليق بجلاله وعظمته وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يجيء جل وعلا مجيءا يليق بجلاله وعظمته نلقه ويفصل بين, بين عباده الله يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لا الحكم وهو أسرع الحاسبين وجاء ربك والملك هذه الواو واو حال ومعنى الآية هو الملك صفا صفا أي حال الملائكة يوم مجيء الله كيف يكونون صفا صفا ومر معنا أن أهل المحشر صف ماذا صف واحد لا يوجد في أهل المحشر أحد وراء أحد يحجبه كل أهل المحشر صف واحد أما الملائكة فقال عنهم ربهم صفا صفا وقال ربنا يخبر عن مجيئه في آيات عدة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الصلاة الله علي وعليك قال الله هنا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يوم إذن يوم تدك تدك الأرض كن دك وتبدد هذه النون التنوين, التنوين تنوين عوض وجيء يوم إذن بجهنم هذا اسم من أسماء النار وجهنم أخبر الله أن لها سبعة وات وتفرح عياذا بالله في مجيء أهلها إليها. ويسمعونها قبل أن يدخلونها زيادة في النكاء إن مكان بعيد سمعوا لها تغيضاً وزفيراً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أي ما قد مضى وأنا له الذكرى أي لا ينفعه التذكر للإستبعاد يقول أي الإنسان المفرط يا ليتني تستخدم في اللغة للتمني للشيء الذي محال أن يقع وأما الذي يرجى أن يقع يستخدمون له لعل قال قائلهم ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب والشباب لا يعود لكن لعل تستخدم للرجاء قال الرؤو هنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي اللام تحتمل معنيين إما أن تكون لا توقيت ولا متوقيت جاءت في الإسراء الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل وإما أن تكون للعه يعني للمستقبل يصبح المعنى يا ليتني قدمت في الدنيا لحياتي الأخرىية هذا على المعنى الثاني على المعنى الأول لا ما التوقيت يعني يا ليتني قدمت لحياتي أي حين حياتي عندما كنت حيا يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني في حياتي يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ يقول رب العزة لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وهذا معنى قول الله ولا تزل وازرة وزر أخرى يوم القيامة وهذا مستفيد إنما الحساب والتقاص بالحسنات والسيئات موازين تنصب وكفة كفة ترجح وكفة ترجح، أي يقول ابن مسعود أو غيره من السلف سحقا أو بعدا لمن غلبت آحاده عشراته، لأن الله جعل الحسنة بعشرتي أمثالها ولم يجعل السيئة تضعف. وجزاء سيئة سيئة مثلها الآن ينشد المؤمن ما الذي يثقل به الميزان ما الذي يثقل به الميزان جاء في الحديث الصحيح إن ما يثقل به الميزان حسن الخلق وهذا عام فمن حسن الخلق حسن التعامل مع الله وعدم ظلم العباد لكن في آخر اللقاء سننبه إن شاء الله إلى ما يثقل به الميزان نكمل التفسير قال الله جل وعلا فيومئذ لا يعذب, لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد ثم قال الله يا أيتها النفس المطمئن هذا نداء تنادى به النفس المطمئن على الأظهر حال الموت أرجع إلى ربك راضية مرضية من خلقك؟ الله من أطعمك؟ الله أنت من عبدت؟ النفس عبدت الله فارجع إلى الذي أكرمك بأن تعبديه راضية مرضية هو راض عنك فأكسبك الرضا في قلبك وهذا تناداه كل نفس مؤمنة ختم الله لها بخير ووفقها في الدنيا لجليل الأعمال وهو مطلب عظيم ومرتقا صعب يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي معنى ادخلي في عبادي الخلق الذين يموتون كفر فهذا يموت في سلك الملحدين وهذا يموت في زمرة اليهود وهذا في زمرة النصارى وهذا في زمرة الفساق هناك فئة منذ آدم إلى قيام الساعة فئة اصطفاها الله جل وعلا رزقها في الدنيا رزقها في قلوبها حبه وارشدها إلى طاعته وأعانها على طاعته هؤلاء يحشرون مع بعضهم البعض ولهم زمرة تكتنفهم وإن تباعدت أزمنتهم ولهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كانت أم المؤمنين عائشة قد أسندته إلى بين صدرها ونحرها وهو قبل أن تسنده كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا عرفوا أو عرفنا نساءه عرف نساءه أنه يريد بيت عائشة فمر في بيت عائشة وهو قبل أن يموت كان يقول لها دوما إن الأنبياء يخيرون عند الموت ما بين الخلد في الدنيا وما بين لقاء الله ثم الجنة فجاء الملك إليه صلوات الله وسلامه عليه يخيره فعائشة لا تسمع سؤال الملك ولا قوله تسمع ماذا؟ جواب النبي صلى الله عليه وسلم فالملك يقول له دون أن تسمعه يخيره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة قالت فسمعته يقول والآن هي أقرب الناس إليه جسدا مسندته إلى صدرها ورحيها مسندته إلى صدرها ونحيها قالت سمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء هم المقصودون بقول الله فادخلي في عبادي أي أحد حتى نحن الآن نخرج من هذا المسجد المبارك كل مجموعة تذهب سويا بصرف النظر عما يجمعها زمالة جاءوا في مركب واحد جيران يسكنون في بناية واحدة يذهب الناس زمر وكذلك الأرواح إذا صعدت تذهب إلى الزمرة التي هي منها والإنسان أدرى بنفسه كيف كيف يقضي نهاره كيف يقضي ليلة والأهم هو أصلا قلبيا يحب يحشر مع من حتى إن لم يدركه بعمله أدركه بنيته الله يقول ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهاداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فعلى الأقل لو أن شابا عزم على التوبة لكنه يجد في نفسه عدم قدرة على ترك بعض المعاصي والموت لا يدرى متى يقع فعلى الأقل يبيت في قلبه بصدق أن يتوب إلى الله جل وعلا فإن لم يلق الله وقد تخلصت جوارحه من الذنوب فعل الأقل تخلص قلبه من الران وأصبح مقبلا على الله ولا بد أن يتبع الإيمان يتبع الإيمان العمل قال الله جل وعلا فادخلي في عبادي هؤلاء العباد الذين أثنى الله عليهم وقال لهذه النفس المطمئنة أدخلي في زمرتهم وكوني معهم يأتي الجواب الآخر لسؤال متوقع مطروح بحسب لغة أهل العصر أين مقرهم أين مكانهم أين مآلهم قال الله فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي فتمرين على عبادي أولا ومعهم تدخلين جنتي والجنة فادخلنا الله وإياكم كتب الله لأهلها الخلود الأبدي فيها وقد مر معنا مرارا وهذا من حسن القول الذي يكرر إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله ذكرة وعشي ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويتمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية. والله إن البشر لا يقع على وجهك وأنت ترى والديك فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟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 ونحن على يقين أن أعمالنا أقوالنا أفعالنا صرائرنا لا تؤهلنا لهذا الأمر البتة لكن كما نقول في هذا الد في هذه الدروس وغيرها المعول على رحمة الله وحسن الظن به جل وعلا ختم الله لي وبكم بخير